وَٱلۡتَّٰٓئِفَةُ مِن أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ لَوۡ يُضِلُّونَكُمۡ وَٱلۡتَّٰٓئِفَةُ مِن أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ لَوۡ يُضِلُّونَكُم وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمۡ وَمَا يَشۡعُرُونَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا